انفلام ميم احسبن الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون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 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِنَّنِي أُرْجِعُكُمْ إِلَىٰ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكارا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون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 فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا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 Takadat baitu, wainna auhana al baiyutil baitul gharibut. Lao kano yaglamun. Inna Allah ya lamu ma yadgoun min dounhi min shayu, wahwal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 وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبو أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 ليكفرو بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرا من آمنوا ويتخطف الناس من حولهم أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون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 هنا مع المحسنين